وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ضوَةٌ مُخلَّقَةٌ وَغير مُخلَّقَةٍ لِنُبِينَ لَكُم وَنُقِرُّ فِي الأَرحامِ مَا نَشَأُ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِدُكُمْ طِفلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِهِ عِلْمًا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق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 عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَمَأَنَ النَّبِيُّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَالَ بَعْلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 لبئس المولى ولبئس العشير إِنَّ الله يدخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن اللَّهُ الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب فليمدد بسبب الى السماء ثم فليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن